فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم وأنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة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 فَشْرِيكُونَ هُوَ اللهُ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ